الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث أيها الأحبة فيما يستخرج من الهدايات من هذه الآيات التي خاطب الله تبارك وتعالى بها بني إسرائيل في هذه السورة الكريمة سورة البقرة يقول الله تبارك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 وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون يخاطبهم ويذكرهم جل جلاله وتقدست أسماؤه بنعمه واذكروا حين ألزلنا عليكم المن والسلوى فبطرتم النعمه كما هي عادتكم واصابكم السامه الملل من هذا الطعام الطيب الهني الذي يحصل لكم من غير كد ولا تعب فقلتم يا موسى لن نصبر على طعام متحد لا يتغير مع الأيام فادع لنا ربك يخرج لنا من نبات الأرض طعاما من البقول والخضر والقثاء وهو معروف أكثر المفسرين على أنه الخيار الصغار القثاء وهكذا ايضا العدس والبصل كل ذلك معروف فقال موسى عليه الصلاة والسلام منكرا على هؤلاء العتات أتطلبون هذه الأطعمة التي هي أقل قدرا وتتركون هذا الطعام الهنيء الطيب الذي لا تعب فيه ولا يحتاج إلى زرع وسقي اهبطوا من هذه البادية وكان ذلك في تيههم إلى أي مدينة أو قرية فإن المدينة والقرية كل ذلك يقال لشيء واحد في لغة القرآن اهبطوا مصرا فهنا جاءت مصروفة منونه إذ ليس المقصود بها البلاد المعروفة بلاد مصر وإنما اهبطوا مصرا من الأمصار قرية من القرى فهناك تجدون هذه المطلوبات من البصل والعدس والقثاء والفوم وما أشبه ذلك فذلك يزدرع في القرى تجدون فيها بغيتكم وما سألتم هؤلاء طلبوا هذا الأدنى واستعاضوا به عن الأعلى فكان عاقبة ذلك أن ضربت عليهم الذله فلزمتهم وهذا يدل عليه التعبير بالضرب ضربت عليهم الذله فصار ذلك وصفا لا يفارقهم الذل يلوح في وجوههم ويملأ نفوسهم البائسة وقلوبهم الخالية الخاوية وهكذا أيضا المسكنة حيث صار هؤلاء في حال من فقر القلوب وفقر النفوس الأمر الذي يحملهم على الهلع والجشع والجشع طلب لي الأموال وتهافتا عليها وكذلك ما مني به كثير من هؤلاء من الفقر فصار ذلك أيضا سمة لهم ورجعوا مع ذلك أيضا بغضب من الله تبارك وتعالى لإعراضهم عن دينه ومحادتهم له ولرسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام ولكفرهم بنعمه مع كفرهم بآياته إضافة إلى قتلهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عدوانا وظلما يؤخذ من هذه الآية أيها الأحبة ما ذكرناه سابقا من جهة توجه هذا الخطاب إلى أولئك الذين عاصروا نزول القرآن وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد مع أن القائل لذلك هو أجدادهم وقلنا بأن النعمة الواصله إلى الآباء لاحقة للأبناء كما أن المذمة والعيب الذي يلحق الآباء فانه يلحق الابناء اذا كانوا على طريقتهم وكان هؤلاء على طريقه ابائهم فصح ان يوجه اليهم مثل هذا الخطاب خطبوا بافعال الاجداد واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد وهذا يدل ايضا على ان الام المجتمعه على دين تتكافل وتتعاون وتتعاضد على مصالحها حتى كأن متقدمهم ومتاخرهم كل هؤلاء كأنهم شيء واحد فلذلك يخاطب المتأخرون بما جرى على يد المتقدمين فالحادث من بعضهم كأنه قد حدث من جميعهم إذا كانوا على طريقتهم ويؤخذ من هذه الآية أيها الأحبة عتوا هؤلاء اليهود عتوا بني إسرائيل وما كانوا عليه من الجفاء فقد ذكرت في الليلة الماضية من ذلك أنهم خاطبوا نبيهم صلى الله عليه وسلم موسى يا موسى أدعو لنا ربك يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فهنا يقولون له يا موسى أدعو لنا ربك نادوه باسمه وهذا أمر لا يليق وكما ذكرنا في قوله تبارك وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فمثل هذا لا يليق ثم ايضا انظر إلى جفاء هؤلاء ادع لنا, لنا ربك يعني كأنه ليس برب لهم ما قالوا أدعو ربنا إلى هنا أو أدعو لنا الله وإنما قالوا أدعو لنا ربك فكأنه ليس برب لهم فهذا من سوء أدبهم مع الله تبارك وتعالى وسوء أدبهم مع أنبيائه ورسله كما قالوا فاذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون اذهب أنت وربك فهذا جفاء مركب تخلفوا عن إجابته وقالوا له اذهب أنت وربك كأنه ليس برب لهم ولاحظوا هنا أنهم حينما قالوا لموسى صلى الله عليه وسلم فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها أذا أمر متاح يستطيعون دخول قرية من القرى ويجدون فيها بغيتهم فمثل هذا لا يحتاج إلى ان يتوجه موسى إلى ربه تبارك وتعالى من أجل أن يجد هؤلاء العدس والبصل والفوم وهذه المطالب المنسفله بالنسبة لما عندهم من المن والسلوى فيأخذ منه أنه لا حاجة إلى الوساطة في أمر متاح متهيئ لكل طالب له كانه يقول لا حاجه ان ادعو الله ان يخرج لكم ذلك لانكم تجدونه بمجرد دخول هذه القرى والأمصار فهو يزرع فيها بخلاف قول الحواريين لعيسى صلى الله عليه وسلم حينما طلبوا منه ان يدعو ربه قالوا ان ينزل علينا مائده من السماء من السماء هذا لا يجدونه في ناحية أو قرية وما إلى ذلك فهنا حينما وعظهم عيسى صلى الله عليه وسلم وأصروا على طلبهم قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء أما موسى صلى الله عليه وسلم فإن الله لم يذكر أنه سأل ربه ذلك لأن هذا الأمر متوفر وموجود لكل طالب له ثم أيضا يؤخذ من هذه الآية أيها الأحبة ان اختيار الأفضل من المآكل والمشارب لا عيب فيه إذا لم يصل إلى حد المباهات والإسراف والتبذير وتضييع الأموال أو التكلف أو التكلف يعني الله تبارك وتعالى هنا لما قالوا فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها قال موسى عليه الصلاة والسلام اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير يعني الذي هو افضل وهو خير لكم هو المن والسلوى كان الاولى بكم ان تبقوا عليه وليس ان تستعيذوا عنه بالفوم والبصل وما الى ذلك ولكن هؤلاء يظهر من ذوقهم هذا واختيارهم أن هؤلاء لم يكن لهم من العقول ما يسعفهم لاختيار الأفضل ولا من القلوب ما تطمئن به نفوسهم إلى ما ينفعها ويصلحها في عاجل أمرها وعاجله وفي خبر أصحاب الفتية قالوا فابعثوا أحدكم بورقكم يعني الفضة الدراهم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا فقوله تبارك وتعالى في خبر أصحاب الكهف فلينظر أيها أذكى طعاما هذا فيه قولان مشهوران للمفسرين القول الأول أن المقصود بذلك أذكى طعاما يعني الاطيب حتى قال بعضهم ان هؤلاء كانوا من اولاد الكبراء فطلبوا شيئا يليق بحالهم ازكى طعاما وبعضهم يقول بان المراد بقوله ازكى طعاما يعني ابعد عن الشبهه والحرام يعني الطعام الذي لا شبهه فيه فهو حلال من غير اشتباه وهذا هو الأقرب فإن هؤلاء الذين تركوا كل شيء فرارا بدينهم لا يظن بهم أنهم يبحثون عن لذائذ الطعام وإنما أوردت ذلك لفائدة أن هذا قول مشهور معتبر قال به جمع من السلف من بعدهم أن أوله أذكى طعاما يعني الأطيض فهو يصلح شاهدا بهذا الاعتبار لما ها هنا فالمقصود أن تناول الطيبات وأكل الطيبات أمر لا إشكال فيه وقد تحرج بعض السلف من ذلك أو من التوسع فيه تأولوا قوله تبارك وتعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها هذا خطب به أهل النار فإذا كان ذلك من غير إيمان ولا شكران وأعظم الشكر هو توحيد الله والتوجه إليه وحده بالعبادة، فإذا كان يقابل هذا الانعام والافضال والتمتع بالطيبات، أي يتوجه بالشكر إلى غير المنعم المتفضل، بان يعبد غيره، فهذا لا شك أن صاحبه يحاسب ويعذب على كفره ويعذب على هذه. النعم والطيبات التي تمتع بها ولم يؤدي شكرها وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه له مذهب معروف في هذا وهو ترك التوسع في ملذات الدنيا وكان يتأول مثل هذه الآية ولكن الذي عليه الجمهور من السلف فمن بعدهم أن تعاطي الطيبات وتناول الطيبات من الماكول والمشروب والملبوس والمركوب أن ذلك لا غضاضة فيه وأنه لا تنقص به مرتبة العبد وأجره عند الله جل جلاله واحتجوا لهذا بادله منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وكان يحب صلى الله عليه وسلم العسل والحلوى الحلو البارد وما أشبه ذلك هذا كله من الطيبات ولبيس صلى الله عليه وسلم حلة جميلة كما هو معلوم فلم يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا والشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات تكلم على هذه المسألة وذكر مذاهب السلف فيها والأقرب الله تعالى أعلم أن ذلك لا يكون نقصا في مرتبة العبد وكان الحافظ ابن القيم رحمه الله له مذهب أيضا في هذه وهو أن التوسع في الطيبات والملذات أو فعل بعض المحرمات من الشهوات أن ذلك يكون نقصا في مرتبة صاحبه هو الذي ورد أن الذي يشرب الخمر في الدنيا ويموت ولم يتب أنه لا يشرب الخمر الجنة إذا صار إلى الجنة لكن هل يقاس على هذا الأشياء الأخرى المحرمة من الشهوات هذا أمر لا يدخله القياس الحافظ من القيم رحمه الله لم يقصر ذلك على الخمر فكل من تعاطى يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذهب والحرير حرام على الرجال وأنها لهم في الدنيا يعني الكفار ولنا في الآخرة فابن القيم رحمه الله يرى أن من يلبس الذهب والحرير في الدنيا أنه لا يلبس من الحرير والذهب في الجنة إذا دخل الجنة طبعا هو لا يقصد بذلك أن الإنسان يبقى في الجنة منغصا غير منعم لا لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فكل واحد يرى نفسه أنه أكمل الناس نعيما وهو لا يشعر بالحرمان والنقص على كل حال فلا شك أن تناول الطيبات من مأكول وملبوس ومشروب ونحو ذلك أن هذا لا يكون نقصا في مرتبة العبد ودرجته في الآخرة ولكن ينبغي أن يلاحظ في هذا معنى أشار إليه جمع من أهل العلم ومن تتبع كلام السلف وجد ذلك أيضا كثيرا فيه عباراتهم وكلامهم وهو أن كل أحد له ما يصلح لمثله فالإمام العالم الذي يقتدى به ونحو ذلك لا يصلح له ما يصلح لأحد الناس وهكذا أيضا الاكثار والتوسع ولهذا كان الشاطبي رحمه الله يرى أن التوسع والإكثار من الذهاب إلى المتنزهات أن ذلك يكونه سببا يوجب سقوط عدالة من فعل ذلك وترد به شهادته لاحظ مع أنه أمر مباح هذا أمر مباح لكنه يكثر منه فمثل هذه القضايا حتى ما يبلغ حد الإسراف قد يكون بالنسبة لهذا من قبيل الإسراف وبالنسبة للآخر ليس من قبيل الإسراف فالإنسان الذي يكون دخله مثلا ثلاثة آلاف ويذهب يشتري جهازا نقالا هاتفا نقالا بأربعة آلاف ماذا يسمى هذا هذا إسراف وتبذير وتضيع وسوء تدبير في المال يترك أولاده أهله لا يجدون شيئا من حاجاتهم الضرورية من أجل أن يشتري هذا الجهاز فمثل هذا لا يليق وهو من الإسراف لكن آخر هذه الأربعة ألاف ليست بشيء بالنسبة له فهذا لا يكون إسرافا إنسان دخله سبعة ألاف ويشتري سيارة بأربعمائة ألف هذا يكون في حقه من الإسراف والتضييع وسوء التدبير لكن إنسان يملك الملايين فالأربعمائة ألف ليست بشيء بالنسبة له فإذا اشترى مثل هذه السيارة لا يكون في حقه من قبيل الإسراف فالمسألة نسبية. هذه المسألة نسبية على كل حال أيضا يؤخذ من هذه الآية أن الذي يستبدل الأدنى بالذي هو خير أنه يستحق التوبيخ فموسى وبخهم عليه الصلاة والسلام أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وقد ذكرت قبل ليالي نماذج من هذا من حياتنا المعاصرة حيث نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير في اللباس وفي الطعام وكذلك أيضا في المراكب وفي المساكن تجد هذا في المساكن البحث الآن عن الأشياء القديمة والطين وسكن أشياء تركها الناس منذ عشرات السنين وتجد هذا في اللباس انظر إلى بعض ألبسة النساء تلبس لباسا لربما كانت تلبسه تلك التي تكون ضعيفة محتاجة قبل 73 سنة في هجرة من الهجر والألوان متغيرة وكأنه قد وقع عليها شيء قد انمحى بعض الألوان بل ربما كان ذلك على هيئة المشقق كأنه يظهر فيه آثار تشقيق قد بل من طول العهد والمكث تشتريه بأموال طائلة لربما تتزين به وتتجمل وهو في غاية القبح لدى أصحاب الفطر السوية والأذواق المعتدلة ألوان غير متناسقة كان الناس يلبسونها لحاجتهم ومسغبتهم وشدة ما هم فيه من الفقر وهكذا تجد البحث عن المأكولات القديمة جدا التي كان الناس يأكلونها أيام الفقر من أجل أن تقيمهم ومن أجل أن يتحمل الواحد منهم في العمل الشاق في أرضه ومزرعته أو مع دوابه أو نحو ذلك سائر النهار وأصبح ذلك اليوم من التفكه بعد أن فاضت علينا نعم الله تبارك وتعالى فأسأل الله عز وجل أن يزقنا وإياكم شكرها كذلك أيها الأحبة هنا يؤخذ من هذه الآية أن علو همة المرء أن ينظر دائما إلى الأكمل والأفضل في كل الأمور يبتعد عن الأشياء التي تكون يعني لا يهبط لا ينزل يعني يؤخذ هذا من ظاهر قوله أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إذا كان هذا في مطعوم فكيف يقال إذن في معالي الأمور كما قيل قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارضع بنفسك أن ترعى مع الهمل إنسان الله عز وجل أعطاه امكانات وقدرات وعنده خيارات في التعليم تعلم والعمل والمهن والمزاولات ثم يختار تخصصا دون أو مهنة دون أو نحو ذلك لعناد أو نزوة في نفسه أو سوء تدبير ولا يقبل نصح الناصحين الواعظين من أهله وقرابته ونحو ذلك ثم بعد ذلك يستفيق بعد فوات الأوان ويجد نفسه في موضع لا يحسد عليه أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وهكذا تجد الرجل ربما يدرس العلوم الشرعية ويتخرج فيها ثم بعد ذلك يتحول الى شيء آخر بدراسة علوم ضارة تضره في دينه أو تضره في دنياه أو نحو هذا فيقال له أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير بعد العلوم الشرعية أصبحت إلى هذه الحال فلربما سافر ودرس علوما لا تنفعه ولا ترفعه ولا أعني العلوم المادية النافعة لا لا وإنما علوم قد تكون محرمه يدرسها ويشتغل بها وكذلك أيضا قد تجد من يترك صحبة الأخيار الأبرار ثم بعد ذلك النتيجة يصحب الأشرار وكما ذكر أهل العلم وتجدون هذا في كتاب القواعد الحسان للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تكلم بكلام جيد على قاعدة يحسن مراجعتها سماها قاعدة هكذا ويمكن أن يقال إنها من القواعد القرآنية لأن ما ذكر في هذا الكتاب القواعد الحسان منهما يصلح على أنه قواعد تفسير وهذه قد تبلغ لربما العشرين أو واحدا وعشرين قاعدة وهناك أشياء تصلح أن تكون قواعد قرآنية وهناك أشياء هي عبارة عن فوائد فالمقصود أنه مما ذكر في هذا الكتاب النافع كتاب القواعد الحسان ذكر أن كل من ترك ما هو بصدده ما أمر به ونحو ذلك فإنه يبتلى بالاشتغال بما يضره أو بضده انظروا إلى بني إسرائيل لما أعرضوا عن كتابهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ماذا كانت النتيجة واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان تركوا الوحي واشتغلوا بالسحر السحر أحط الأشياء والساحر كلما أوغل في السوء والنجاسة الحسية والمعنويه الحسية والمعنوية فإنه يكون أحذق في السحر لا يتنزه من النجاسات يكتب اعز الله كلامه ومسامعكم يكتب القرآن بدم الحيف وأشياء لا يصلح أن تقال كل ما أوغل في النجاسة الحسية والمعنوية كان أقدر على السحر السحر لا يتنزه من شيء تركوا الوحي الذي هو أعلى الأشياء والنتيجة اتباع السحر فلذلك ينبغي على العبد أن يقبل على معالي الأمور أن يقبل على ما دعاه الله إليه أن يستجيب لداع الله وأن يتبع الرسل أن يكون قدوته هؤلاء الكمل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإلا فإنه يضر نفسه ويؤذي نفسه ويستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير الشباب الذين لم يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بأعمالهم وسلوكهم ومظاهرهم انظر كيف تتحول حال الإنسان كلما ابتعد عن هذا النهج والاقتداء والاقتساب كيف تكون حاله أحيانا يتحول إلى حالة أشبه ما تكون بحال البهيمة أو الحيوان أو الشيطان يمسخ تماما مثل هذا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير هارون صلى الله عليه وسلم ماذا قال لموسى عليه الصلاة والسلام لا تأخذ بلحيتي ولا براسي وهارون من الأنبياء الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم في سورة الأنعام ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى أن قال الله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده الهدى الظاهر وكذلك الهدي الباطن فمن هذا الهدي الظاهر إعثاء اللحية لا تأخذ بلحيتي ولا براسي لو لم يكن له لحية أو كان يقصها بحيث لا يمكن القبض عليها كيف يأخذ بها موسى عليه الصلاة والسلام وعجبا لاقوام يتركون هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يقتدون بغيره أو يحتجون بأقوال من هم دونه فيقول ثبت عن فلان وثبت عن فلان أنه كان يأخذ والله عز وجل جعل الأسوة القدوة بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا يؤخذ من الآية أن من اختار الأدنى على الأعلى يكون فيه شبه من هؤلاء الذين وجه اليهم هذا الخطاب اتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إذا ترك الإنسان قراءة القرآن والاقبال عليه ونحو ذلك فما هو البديل الاشتغال بالسماع إما سماع القصايد الملحنه أو سماع المعازف والطرب والغينة أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة أتوقف هذا الموضع وأكمل في الليلة الآثية إن شاء الله وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم خداة مهتدين اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صلى الله عز وجل ولكم القبول صلي على محمد لا اله الا الله والسلام